Tehlil ayetleri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله ورحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيضون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن من الله فقد استمسك بالعربة البثقة، لنفصام لها، والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،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 إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو ليجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصطق من الله حديثا لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلام لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل اتبع ما أوحي إليك من ربك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 وما أمروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إلها وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشكون فإن تولف قل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون،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 حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تفكون هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين رب سماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً.